واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ان لا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا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 إن هذا القرآن يهدي للتي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ لهم يَعْمَلُونَ كبيرا أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كبيراً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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أُخْرَى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن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 لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم إِن تكونوا صالحين فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا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 إِنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ خشية إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إِنَّ قتلهم كان خطأا كبيرا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 وَإِنْ من قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ معذبوها أَوْ معذبوها عذاباً شديدا عَذَابًا ذلك كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ منعنا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا بها كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طضيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أَخَّرْتَنِ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ لأحتنكن ذريته إِلَّا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 وكان الإنسان كفورا أفا أم ت أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأْتُونَ بمثله, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غهيرا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 ونخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً وسولاً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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 الذل وكبره تكبيرا